فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه ا الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ أجرها, اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء إن ا ت ق ي ت م فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ي ن ل ل ل ه كثيرا ك ر ا ا و ذ أ ع د الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما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 لا اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا الله